وقد تضمنت البسملة ثلاثة من اسماء الله الحسنى وهي أولا الله أي المعبود بحق وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه ثانيا الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة فهو الرحمن بذاته ثالثا الرحيم أي ذو الرحمة الواصلة